بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله وإن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا نعم قول المعلف رحمه الله تعالى وإن تعذر تسليم السلام عند المحل أسلم إليه بمبلغ من المال على أن يسلمه ألف كيلو من القمح مثلا في شهر رجب على أن الثمار عادة تتوفر في هذا الوقت عند شهر رجب عند حلول الاجل ما كان يوجد القمح الموصوف بالعقد ما يوجد ولا يوجد شيء قريب منه فالمسلم المسلم هو دافع الدراهم مثلا والمسلم إليه هو آخر الدراهم على أن يسلم المذيع المؤجل الذي هو القمح أو الرطب أو التمر أو العنب أو أي نوع من الأنواع المذيعة المسلم جاء للمسلم إليه وقال أريد الشيء الذي اشتريته منك فقال صاحبه اشتريت مني قمح على أن أسلمك من ثمار حبوب بستاني أو بستان البساتين البلد والآن كما ترى ما أثمرت ما وجدت سليمة تلفت الثمار قبل استوائها ولو كانت تلف عندي فقط لاشتريت لك من الآخرين لكن التلف عام فيقول المسلم يا أخي أنا ما اتفقت معك على ثمرة بستانك أو أحد بساتين جيرانك وإنما اتفقت معك على أن تسلمني القمح الموصوب بهذه الصفة فقال له صاحبه وهو كذلك أنا لا أنكر هذا لكن أنت يا أخي ادخل السوق وانظر هل تجد شيئا مما اتفقنا عليه يباع أنا أشتريه لك وأسلمك إياه فلم يوجد شيء في السوق ما موقفهما يقال للمسلم أنت بالخير بين أمري إن شئت أن تفسخ العقدة وتأخذ دراهمك التي دفعتها قبل سنة أو قبل ستة أشهر وإن شئت أن تصبر لثمرة السنة القادمة لعلها تصل سالمة فيسلمك صاحبك ما اتفقتم عليه فيقول كيف اخذ دراهمي وانا الان وانا دافئها منذ سنة واشتريت منه القمح الكيلو بريال على أساس اني أدفع الدراهم مقدما والقمح مؤخر فلو ذهبت الآن للسوق لأشتري أقل من القمح الموصوف ما وجدته إلا بضعف القيمة يزيدني على دراهمي التي دفعتها له أنا دفعت له ألف ريال يعطيني ألف ومئتين مقابل التأجيل هذا والانتظار أو يزيد لي في الكيلوات وأصبر زيادة سنة لأن الاتفاق على سنة والآن سيصبح على سنتين أما أن اخذ دراهمي بنفسها فهذا فيه ضرر علي أو أصبر لمدة سنة أخرى بنفس القيمه فيه ضرر كذلك لأن لو اتفقنا بالأول على أساس الأجل لمدة سنتين كان يكون القمح أرخص فاختصم إليك فماذا أنت قائل هل يصح أن تعطيه أكثر من دراهمه الآخر المسكين الذي لم يوجد عنده القمح يقول احكموا علي بما أردتم بما يبرئ الذمة إن حكمتم علي بزيادة الدراهم أعطيها أو حكمتم علي بزيادة الكيلوات مقابل الاجل استبرت له فاحكموا علي بما يبرئ ذمتكم فماذا أنت قائل هل تحكم عليه بأن يدفع الدراهم التي استلمها من قبل وزيادة فأني يقول هذا لا يجوز لأنه ربا نقول هذا محرم أنت أعطيت صاحبك ألف ريال ما يجوز أن يعطيك الآن ألف مائتي ريال يكون ربا محرم وتكون بهذا محاربا لله ولرسوله واكل الربا والله جل وعلا توعد أكلة الربا بما لم يتوعد به غيرهم يفتضحون يوم القيامه عند المحشر يمشون ويسقطون يمشون ويسقطون يعرفهم كل من مر بهم بأن هؤلاء اثروا الربا في الدنيا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 وأحل الله البيع وحرم الربا فهو عوقب بشره وحرصه على المال من حلالنا وحرام ليملأ بطنه عوقب بان يكون بطنه كالبيت العظيم والعياذ بالله ما يستطيع ان يمشي مثل الناس يمشي ويسقط مثل المجنون الذي به مس من الجن ترجح بهم بطونهم والعياذ بالله فيقول أعوذ بالله من ذلك لا أرضى لنفسي هذا ما دام أن الزيادة توصلني إلى هذه الصفة والعياذ بالله المحارضه لله ولرسوله لا اذن الطريقه الاخرى اصبر وزيد في الكيلوات نقول هذه هي عينها الزياده في الدراهم او الزياده في الكيلوات كلها محرمه لانك اشتريت انت ألف كيلو فاذا قلنا يعطيك بعد سنه ألف ومائتي كيلو معنى هذا الربا قمح بقمح وزيادة هذا محرم ونفس الربا ربا الجاهليه يقول انت بالخيار بين امرين ان شئت دراهمك راس مالك السابق على اساس انك تفسخ العقد وتلغيه يعطيك دراهمك السابقة التي دفعتها وإن شئت أن تصبر حتى تثمر الزروع في المستقبل فله فلك عليه بذمته ما اتفقتما ما عليه ولا ثالث لهما أنت بالخيار إما أن تأخذ رسمالك أو تصبر يعطيك القمح بعد وجوده متى ما وجد يشتريه لك غال أو رخيص ويسلمك إياه وهذا معنى قول المعلم رحمه الله تعالى وإن تعذر تسليم السلم السلم هو المبيع عند المحل يعني عند وقت حلوله فللمسلم المسلم قلنا هو دافع الدراهم والمسلم إليه هو الملتزم بدفع النوع المشترى فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد يقول أصبر لعل بقية البساتين تثمر ثمرة سليمة فيشتري لك صاحبك وبين فسخ العقد والرجوع براس ماله فقط إن كان موجودا افرض ان راس المال شيء موجود مثلا مثل قال اعطيك هذه الارض الان وتعطيني بعد سنة عشرة آلاف كيلو من القمح أو من الرطب أو من العنب أو آخر إلى آخرة فالقيمة إذن موجودة بحالها يرجع بها تكون ترجع الأرض لصاحبها أو كان رأس مال السلم مثلا حيوان مثلي أعطاه قبل سنة بقرة سنها كذا وصفتها كذا وذهبت البقرة انتهت ماتت او ذبحها او باعها انتقلت منه فيعطيه مثلها بنفس السن وهكذا ان كان موجودا رده عليه او مثله ان كان مثليا او قيمته ان لم يكن مثليا ولا موجود قيمته مثلا كان رأس مال السلم سجادة اعطاه سجادة على ان يدفع له الف كيلو من القمح في شهر كذا لما كان شهر كذا ما وجد قمح السجادة تلفت يقول ينظر قيمتها في وقت البيع بصرف النظر عن قيمتها الآن لأنها الآن تالفة إن كان الشيء موجود بحاله مثل أرض ونحوها عادت إلى صاحبها أو مثله إن كان مثليا مثل حيوان ونحوه مثلا عاد يشتري له مثله او قيمته ان لم يكن مثليا ما وجد مثل رأس مال السلم وانما تعرف قيمته وقت البيع والشراء في ذلك الوقت يعطيه نفس القيمة نعم وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لان السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشتراق في زمن زم صبره فهلكت والاول والاول اصح لان القول س... الاخر انه لا خيار وانما ينفسخ العقد القول الاول انه بالخيار بين امرين فسخ العقد والصبر والانتظار القول الاخر يقول لا الانتظار اتفقوا على سنه فكيف نقول له انتظر سنة ثانيه الزمناه بشيء لا يلزمه وانما نقول العقد بطل الان انفصح يعطيه المسلم فيه اذا كان موجودا او يعطيه مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما يقول ينفسخ العقد لأن السلم في ثمرة هذا العام يقول لأن السلم في ثمرة مثلا عام ثلاثة وعشرين واربعمائة وألف فكيف ننقله إلى ثمرة السنة التي بعدها ثمرة أربعة وعشرين ما يدرى ماذا تكون بعد ثمرة أربعة وعشرين وإنما نفسخ العقد لان السلم في ثمره هذا العام وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من سبره فهلكت يقول مثل ما لو اشترى كومه من الطعام زبره من الطعام قفيز معين هذه الزبره فقبل التسليم اتت حيوانات واكلتها او اتت الرياح وفرقتها أو اتاها أمطار وأذهبها مشترى قفيز معين من صبره معينه مثلا لكنها تلفت ماذا نقول لصاحبنا نقول لك قيمتك كذلك هنا يقول القول الآخر نقول لك القيمة فقط يقول ابن قدامى رحمه الله والأول أصح لأنه لا محذور في هذا ولا هذا فنخير المسلم نقول انت بالخيار إن شئت خذ دراهمك وإن شئت فاصبر لثمرة السنة القادمة اصبر ولعلها وهذا أولى كما قال رحمه الله نعم. والأول أصح لأن السلم في الذمة لا في عين وإنما لزمه الدفع من ثمرة العن لتمكنه من دفع الواجب منها والأول أصح لأن السلم في الذمة يقول أنا ما أسلمت في شيء معين وتلف أنا أسلمت في ذمة زيد وزيد يحور لي هذا البر مثلا من مزرعته أو مزرعة جاره أو مزرعة البلد الآخر أو من الشام أو من مصر أو من أي مكان المهم أنا لي قمح في ذمة هذا الرجل فما يضره مثلا نقله إلى السنة القادمة لأنه يبقى على حاله في الذمة وإنما لزم الدفع من ثمرة العام لتمكنه من الدفع لكن إذا لم يتمكن ماذا يصنع ما وجد قمح فيطال لصاحب القمح تأخذ دراهمك أو تنتظر نعم فإن تعذر البعض فله الخيرة بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع فإن تعذر البعض هو اتفقوا على مثلا الف كيلو من الرطب تسلم في شهر كذا لما حال حال الأجل ووجدت الثمار وجد خمسمائة كيلو وتعذر عليه أن يكمل ما وجد شيء ما في السوق شيء فلو الخيره بين الصبر بالباقي يقال له خذ ال واصبر في ال500 الاخرى الى السنه القادمه ان شاء الله او بين اخذ قيمه النصف الذي تعذر فلو الخيره بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع يقول ما دام تعذر تسليم الف كيلو فالبيع ألغيهنا لأن خمسمائة كيلو ما تكفيني ولا تقضي حاجتي فله حق الفسخ في الجميع وله إن رضي بالبعض أخذه وما بقي له يصبر عليه نعم وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع مثل البيع لو باعه شيئا ما ثم وجد في بعض المبيع عيبا فقال أكتفي بالصحيح السليم وأفسخ البيع في المعيب لا أريده فيجوز الصفقة يعني يشتري يأخذ بعض حقه ويفسخ البيع في البعض الآخر نعم. وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل في الثمن لأجل التأجيل فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه فلم يجوز كما لو شرطه في ابتداء العقد وفي الآخر لا يجوز يقول ما يجوز أن يفسخ في البعض ويأخذ البعض لما يرحمك الله قال لأنه إذا فسخ ما أتاه إلا رأس ماله فقط فيكون الفرق في الأجل كله اجتمع في المبيع الذي تم فيه البيع الموجود فكأنه كان مثلا المؤجل الف كيلو ثم إنه أخذ قيمة النصف فصار فرق الزمن هذا كله اجتمع في الخمسمائة في الخمسمائة كيلو فيكون فيه ضرر فقال أم أن يفسخ الكل أو يعقد الكل والعويل أصح والله أعلم نعم. وتجوز الإقالة في السلم كله اجماعا وتجوز في بعضه لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء وعنه وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ وتجوز الإقالة في السلم الإقالة شيء والفسخ لزوم الفسخ شيء آخر لزوم الفسخ لا خيار فيه والإقالة فيها خيار مثلا اشترى الرجل من الفلاح ألف كيلو من القمح بسعر الكيلو ريال ودفع ألف ريال الآن على أن يسلم القمح في شهر رجب في فترة هذا يستفيد من الدراهم والآخر يستفيد من رخص السعر لأنه لو صبر ليشتري القمح في رجب ما حصل عليه بهذه القيمة يحصل عليه بأكثر فاشترى منه ألف كيلو بألف ريال تسلم الكيلوات في رجب والدراهم في مجلس العقد في شهر جمادة الأولى أو جمادة الثانية جاء المسلم إليه إلى المسلم فقال يا أخي تبيّن أن الثمرة فيها ما فيها وأخشى ألا أستطيع أفي لك بما التزمت من القمح الذي من مزرعتي ثم قد اضطر أن أشتري لك الكيلو بريالين أو ثلاثة وأنا بعت عليك بريال ويكون ضرر علي كبير فلعلك يا أخي تقيلني وأعطيك دراهمك الآن أخشى إذا حل الأجل أن أضطر أن أشتري لك بالقيمة مضاعفة وأنت ما ترضى لي الخسارة فأقلني أقال الله عثرتك الرجل الآخر سمح إذا باع سمح إذا اشترى سمح إذا اقتضى متحريا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى فقال أقلتك رد علي دراهمي كم يرد عليه الف ريال الذي أعطاه لا زيادة ولا نقص لأنها إقالة والإقالة إحسان. إحسان من من؟ من المقيل أي واحد منهم؟ المقيل سواء كان دافع الدراهم هو المقيل في مثل الصورة التي مثلنا أو ذاك صاحب البر هو المقيل هو المقيل مثلا صاحب البر هو المقيل مثلا يأتي صاحب الدراهم الذي دفع الدراهم على أن يسلمه القمح في رجب يكون محتاج لألف ريال نصيبه ولا حاجة به إلى البر فيأتي إلى صاحب البر المسلم إليه وقل يا أخي أنا في حاجة ماسه إلى ألف ريال الذي أعطيتك فلعلك تقيلني من السلم وأعطني رأس مالي جزاك الله خيرا فيقول نعم انا اعطيك حقك لاني انا بعت عليك في وقت انا في حاجه الى الدراهم والان الحمد لله موجوده الدراهم واعطيك نصيبك والله جل وعلا سيخلف علي اعطيك الان قيمه الصاع ريال او الكيلو ريال وانا ان شاء الله ابيع بريالين اذا استوى فيقيله فالاقاله مستحبه سواء كانت من دافع الدراهم او الملتزم بالبضاعه وتجوز الاقاله في السلم كله اجماعا وتجوز في بعضه كذلك احدهم يقول اتفقنا على ألف كيلو لعلها تكون خمسمائه كيلو ونرد قيمه الخمسمائه الاخرى وتجوز في بعضه لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ يقول لأن ثمرة التأجيل تجتمع في الخمسمائة المؤجلة فيكون على أحدهما ضرر إما الإقال في الكل أو استمرار العقد على ما كان عليه نعم. والأول أصح أنه يجوز في السلم كلها الإقالة وفي بعضه لأن الاقاله معروف نعم والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض وإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما لأنه إذا أقاله في بيعت كلها رد الثمن كله وإذا أقاله في بعضها رد الثمن الذي هو ثمن البعض فقط وهكذا نعم وليس له صرفه في العقد وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره نعم وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه هذه تختلف لا يجوز له ذلك كيفية الصرفه مثلا يقول أشتري منك ألف كيلو من الرطب بألف ريال أسلمك ألف الريال الآن وأنت تسلمني ألف كيلو رطب في أول يوم من رمضان مثلا فيتفقان على ذلك هذا بيع سلم صحيح في رجب قبل رمضان بشهر وشيء بدا لأحدهما أن يحول السلم من رطب إلى شيء آخر أي واحد منهم مثلا المشتري يقول يا أخي أنا اشتريت منك رطب على نية أنه يكون عندي ثلاجات وأشياء تحفظ الرطب وأتصرف فيه ما جاءت الأمور على ما كنت أتوقع